إِ اللهَّه فَالِقُ الحَبّ وََّوى يُخْجُ الْ الحَيََّ مِن المَييت وَمُخْرِجُ الْ المَييتِ مِنَ الحَيب ذَالِكُمُ ال الغَّ فَأَنَّ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 وَمِنَ النَّخْلِمِ قَلْعَهَا ف وَانُ دَانَةُ وَجَن وَجََّاتٍ مِنْ أَعْنَابِ وَذَّيْتُونَ وَرُُم نَ مُشْتَ وَغَيْرَ مُتَشابِهُ